أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين وَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَيْنَا اللَّهُ مِنْهَا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 فَتَوَلَّى عَنْكُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ بَلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آنَسَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَّبِيٍّ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 السراء والسراء فأخذناهم دغت فأخذناهم دغتة وهم لا يشعون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم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 ومن أهل القرى أن ياتيهم بَأْسُنَا ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من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 إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجي وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم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 فَلَمَّا الْقَوْسُ حَرُمَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُ سِحْرٌ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطر ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْبُونَ منا إلا أنا من نبأ آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وانا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم واننا فوقهم قاهر اَلَمْ سَلِ قَوْمِي اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّنِي لَأَظَلُّ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالَ قبل أن بَعْدِ ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد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 ما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم القوفان والجراد والقم ملو الضفابع والدم آيات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 ان هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وَإِذَا جِئْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ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 قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما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 فَخُذْنَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي اللَّوْحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بعده من حليهم عجلا جسدا لوخوا الهم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا انهم قدل قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي لعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ للواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 هذنا إليك قال عذاب يصيب به ما نشاء ورحمة وسعت كل شيء ورحمة وسعت كل شيء إن فسكتبها للذين يتقون ويتوون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي، ألumm الذي يجدونه مَكْتُوبًا، الَّذِي في مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل يا مربوم يا مربوم بالمعروف وينهأهم عن الممكن ويحجب لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم سُرَاحُهُمْ وَأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يا رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله وكلماته النبي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْذِنُونَ وَقَطْطَعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَثْبَاطَ نُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُمْ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ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 وسهم يظلمون قيل له اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة الباب سجدا تغفر لكم خطيئا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 وَإِذْ قَالَ تُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا إِذَّاهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ لِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّكُمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ الذين ينهون عن الصوم وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بسم بما كانوا يفسقون فلما عتو عن منه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا واياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين صدق الله العظيم